أَمَنِيبَتَرَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Olaik, hımların, alâdinlerin, alâdinlerin, alâdinlerin, alâdinlerin, alâdinlerin, alâdinlerin, alâdinlerin,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 Tümme innkom yoma al-kiyamet tu bagthud. Ve l-kad xarakum faukum sabat-rai. Ve زَلنا مَِ السَّمَِمَا أَ بِقَدَرِ فَأَسكَنهُ فيِي الأرض وَإِنا بِهِ لَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَأَصْلُهَا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 وَإذْ قَضَى أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 ولو شاء الله لأنزل مَلائِكَةً ما سمعنا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رجل به جنة فَتَرَبَّصُوا به حتى الساحيد قال رب صرني بما كذبون فأوحينا إليه أن نصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت فالنور فاسلك في جامن كل زوجين اثنين واهلك فاسلك في جامن كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم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 وقل رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين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 وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الذين كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إلَّا بشر مثلكم.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 أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما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 ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى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 فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عابدون فكذبوهم فكانوا من المُهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب بلعلهم يهتدون وَجَعَلْنَا بِنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيدٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ طعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حيد أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَا بل يَشْعُرُونَ إن الذين هم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يؤمنون والذين هم ب لا يشركون، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ''Aulâik yusارعون في الخيرات وهم لها سابقون ''ولا نكلف نفسا إلا وسعها ''ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون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 مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبوا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الحق لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ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 وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ "Kanu, "Ae, da metnâ ve kûnât urabâ ve âzamnâ, inna lâ mabûrûd. Lâkûdû ibnâ nâmû ve âvâûn hâzâmın. Qul lمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله Qul أفلا تذكرون Qul من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله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 وَإِنَّ عَلَٰنَا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ۚ إِذْ فَعْلَتِ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلِ الرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ واعوذ بك يحضرون حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا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 تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى اَنَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ